بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهذا الدين ومثل بالسنه الى يوم الدين ان بعده القضاء آداب القاضي هذا باب عظيم به العلماء رحمهم الله كلها من الأمور التي ينبغي للقاضي المراعاه في اقواله وافعاله واحواله في مجلس القضاء والسبب في ذلك أن القضاء ما بد له من هيدة وما بد له من سيانة وتحفظ يستعام بهما بعد الله سجل في إيصال الحقوق إلى أهلها فالتدذل وعدم العناية بحق القضاء شره أظم قبلاءه وخيمه منهم أتنى العلماء بهذا الباب فكل زيجى بأداب القاضي أداب قولية وأداب فعلي swoją ظاهرة, ظاهرة واداب باطن وأداب ظاهرة و الغابة والظاهرة قولية وفعلية والكل الأهم ينبغيerman السجن الأقاضي يكّن القاعد على عبطات القاضي في يكون, قوية من غير يكون القاضي قويا من غير عنف لا ت في الله الل Lubman لأنه إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يأمر بما أمر الله به ولا أن يعملها فلا بد ان يكون قوي من غير عنف فالقوة إذا جاوز وأفرط فيها فيما تشوش عنفا وحينئذ تكون القوة بشدود وهي القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل معنى من غير عنف لينا من غير بعض لينا من غير بعض إذا كان قويا من دون عنف فإنه حينئذ يهابه الباضي والظالم ويطمع في عدله المظلوم لما يراه المظلوم لما يرى القاضي ضعيفا يقول كل مستفيد مرض الله بالنار وإن لو شفت أفضل لهم ما يريد أن يذهب ويشفت عند الإنسان ضعيف ويجب أن يكون قويا حتى يطمع الناس في وصول إلى حقوقهم عن طريقه ولذلك إذا كانوا قاضي بهذه الصفة غرض الناس في شكم الله عز وجل للعدل الذي يضيناه يكون قويا من غير عنف فإذا أفرط في القوة نفرق الناس وظلم الناس وأبحث بالناس وكان صلى الله عليه وسلم قويا من دون عنف وهو أن يوضع الشدة في موضعها ف... لينا من غير بعض لينا رفيقا حتى لا ينفر منها الضعيف وله يهاب هيدا ت... ترده عن شكرا إليه وأن القاضي إذا كان غير لينا خاف الناس وهادوا لكنه إذا كان لينا ألفه الضعيف تسقط عن يد السيري الحجمة وأن يشكي إليهم يبين مظلمته يمكن الخصوم من دوان مظامنه وحرائجه لينا من دون ضعف وأن تكون هذه الليلة بدون ضعف وخور لأن الضعف الخور يطمع الضاغ في ضغي ومن هنا قال أنه ينبغي علينا يكون قوي أن يكون بهذه الحفة بدون عدوان فتنين يكون قوياً من دون ضعف ليناً بدون عدوان حليماً جاء الله سيبقناً حليماً لأن القضاء سيأتي فيه السفه بالسفه والجاهل بجهله الناس تأفي وقد أخذت فقوقها وضعت فقوقها فيشرخ الوجل يتتألم المرأة ويتذجر المظلوم في احتاج إلى شئة صدر إلى تحمل وإلى أمان إلى عدم استعجال وعدم تذجر من هذه الأشياء ولوالك الأجر في هذا عظيم يعني كل من اقتلي بالمطالح المسلمين حتى تجد العالم تجد الطبيب تجد الإيمان تجد الخطيب كل الناس تأفي عن اختلاف احوالها فما يجب أن يكون فيها الشلم ورشوم أن يصع الناس برحمته ولقفة حتى يستطيع كل شخص أن يُبِّي ما عنده ما دان أنه يخضر على ذلك أنه إذا كان ما يقدر أو مريض أو هذا امر آخر لكن في الأصل العالم هو يبذل ما يستطيع حتى يستطيع أن يعلم ماذا عند الناس ويوصلهم إلى شكم الله عز وجل وديمه وشرعه بالتجاه أحزم وأن يجب عليهم الشلم خاصة يشدها الله وقال صلى الله عليه وسلم يا سجد عبدالقيس ومثيك الله الحلم والأنام الحلم سعة الصدر يكون إنسان حبيما ولذلك إذا صرخ بعد الأحيان أترخص من الشالم يتفجع ربما تفقد منه عبارات فيقدله بالحلم الذي يرشئ هذا الغذر ويسع أيضا دفعة من الناس ويشبده في تعامله من الناس وفي الآن ذا أنام ما يستعجل يعني لا نستعجب الأمور حليما لا لا أناك, أناك يعني صاحب أنا هم الخصتان الذين يحبهم الله لا نستعجب وإذلك قال إذا أتاك الخصم وقف فقه أتعينه فلا تحكم عليه حتى ترى خصم فلعله فقه أتعينه يأتيك الشخص ويدكي ويشفكي وإذا بك تشعر على أنه مظلوم على وجه الأرض ثم يتدين أنه مزور أو كذاب أو غشاج أو يكون رجما صالحا وعدم الأمر عندك ولكن فهنا خطأا ما يمكن أن تشجعون هذه الأمور إلا بالأمان والترويب وعدم الاستعجاب ولذلك إذا رزق رزق الخير وشفر ماء وفتنة وفتنة ينتبه من الأشياء وكياسة والحذر وهذا يعيد على أن الناس من رزق الفتنة حتى إذا تولي القضاء يبلغ به الحال أنه يجلس منهم الخصمين وهذا أثر حتى عن بعض السلف بعضه العلماء الأجلاء الذين كانوا على درجة من فطنة والفهد أبلغ بأحده يقول أنه لا يتكلم عندي الخصمان إلا شعرت أيهما الظالمين من المغلوب من كثرة التعامل مع الناس في بأقوام الناس وطرقهم وعلاعيبهم وكذبهم وغشهم أصبح غالبا من كل الفراسة يستطيع أن يدرك كثيرا من الخلم وأنه يعلم الغيب أنما هي الفراسة وهي فراسة المؤمن ما. وليكم جثه في وسط الظلج فتيحة ينبغي يقوم علماء في هذه الفراسة والفقرة ينبغي أن لا يجاوز فيها ويفرس ولذلك يعني تكون هناك إنسان فراسة وقد تصيل لكن لا يفرس والشيطان من خبثه ربما أصاب للإنسان فراسة والفراستين حتى يستبرجه بسيء الظنب بالمسلمين وربما جاءه بالفراسة يسدها المرة والمرتين حتى لربما خضنه في أهله وعربه وزوجه يحضر من من استدراج الشيطان له. القراصة لها الشديد والفطنة لها الشديد ولذلك قالوا يكره شديد الذكاء في القضاء لأنه إذا اشتد ذكاءه ربما حمل الأمور ما لا تحمل وحملها على غير ما ينبغي أن تحمل عليه وليس القضاء القاضية بالشيء أو نفسه لكن ينبغي أن يراعي شيء رزق بالناس وإن كان سماع الشدج وعدم تأميك الخصوم والشهود بالدهاب إليه في عناف وذلك وصف وفق النبينا إذا أمكن ما أمكن يكونوا في وصف النبينا واختلفوا في المسجد هل يقضي في المسجد أم لا والجمهور على جواز ذلك لأننا بالسلام قضى فيه ولأن النبي العلاء السلفاء الراشدين بعد ذلك واستخد بعض العلماء من الجمهور من المسجد ولكن صحيح أنه يجوز ندف حيث أمتناه ومن هنا قال بعض العلماء وحيث لا قال للقضاء في البلاد يستحب المسجد وحيث لا خل للقضاء يقعده يعني حيث كان مكانه لائقا يجلس حتى في السوق وان جاء الخصم قالوا له يدعو عنه صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الخصم يقول لا رحم ان تجاوز قدم من حتى أصل بينهما هو يجلس لا ولا اخر المرء عن ثم فكان من رد ان جاءه وهو في السوق أن ينتظر في فين السوق ويسمع جمعنا. مما وضع لهم من خصمه ياخذ لي رحمه يمنعه بان من طرفه فحيث ما محل القضاء يقعد وش البلد يستحب المسجد فيجوز ان يكون القضاء في, فسيحة فسيحة في المسجد بس فيها فتيحا يعني اشترط بعض العلماء لا يؤذي الناس ولا يحملين عليهم إذا حصلت المفاسد بهذا فرأى أن النصر حاني صفوا نعم ويحضل بين الخصمين في لحظه هذا أداب المجلس نفسي أن بين الخصمين في لحظه لأن لما عمر بن الخطاب لما كتب إلى أدي نسل أشعر عن كتاب القضاء الذي شرحه بمقيم رحمه الله في أعلام الموقعين وهو يسمى كتاب السياسة الكبير وهم أعلم الكتب التي اعتمد علمنا بها قال له آسي بين الخصمين في عدلك ولحظك ومجلسك يعني في عدلك ولحظك أن, إن الخصمين ينبغي أن يعدل بينهما في اللحظ ما ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر ولا ينظر إلى أحدهما بشدة دون الآخر ولا يطيل النظر على وجه الغيبة لأن هذا يحدث المغصير إذا نظر إلى أجمع انتقل للنظر الآخر وإذا أجلسهما يجلسهما في مكان واحد فلو جلس أحدهما على مركا والآخرة سوى بينهما في النجس وليس أحدهما بجواره والآخر أمامه بلي جساء أمامهم كل هذا من داب الحيادية في القضاء قد بلغ القضاء لإسلام الأوج والعظمة في أعلى المرافق وأصناها لأنه من حكيم فهذا الأمر كل من أجل أن يكون عدل حتى في الصورة والشكل ونفضي ونفضي في كلامه لا يتكلم مع واحد أكثر من الآخر إلا إذا وجدت حاجة ووجد أمر ما. ولا يلحظ أحدهم لا لحظهم شديدا إلا وجد وجدت حاجة. كل هذا من باب أن يكون على حيادية لا يخون في مجلسه ولا في نظري ولا في قوله ومجلي فيه ومجلسه كذلك مكان جلوس نعيج على أحدهما لو كان المكان أبرد من المكان مكان أشرف من المكان مكان فيه تكلمة مكان لا تكلمة فيه ينبغي أن يجلس الخصمان مجلسا متساويا بينهما ويكون دخولهما من باب واحد وأن يكون حال القاضي بينهما حال واحد ما يأتي يقوم لأحدهما ولا يقوم للآخر ما يحتفي لأحدهما ولا يحتفي بالآخر نفس ما يفعل مع هذا يأخذ مع هذا لا وانتاغذ عن بعض العلم أنه كان في القضاء فدخل عليه رجل واختصم مع رحيمي وهو أخو زوجي سهري أخو زوجتي ثم قال لو ذبنا إلى الشيخ فذهب يريد أن يسلم إلى أختي فدخل وسلم على أختي ثم جلسا في مجلس ضيوفي انتظرون الشيخ هذه لا ثورة عن, عن الشيخ وهو والله إمام عبد الله بن حنيجة صلى الله عليه وسلم يقدس روحه في النعيم وعلماء المسلمين المسلمين جميعين فلما دخل الداب الخاص وجاءه ودخل الشيخ رحمه الله وكان خارج المسلم فلما دخل ما ما فقال يا شيختينا في خصومة قال أتيتما في خصومة قال يا فنان من أين دخلت قال دخلت من داخل الداب قال اذهب ودخل مع خصمك من عنده إذا دخلت ما قضيت بينكم ما في العدل لا بد أن يكون بهذا التجوض بهذا الصفاء بهذا النقاء يستطيع الناس أن تستحسن عندهم التمأمين للوصول إلى الحق ينبغي أن وينبغي أن يحضر مجيسه فقهاء المذاهب وينبغي أن يحضر مجيسه فقهاء المذاهب لأنه ربما يقضي في قضية مثلا أنه رفعت إلى حادثة عن شخص فعل فيه قد يكون هذا الفعل هو يعتقد فرمة لكن غيره يعتقد جوازه ويخفى عليه مذهب غير فيأتي ويعذر المسكين الشخص عن ما يجوز لهم ولربما قال له هذا جائز عندنا فيريد أن يكذب وربما كذب عنه خلص وقال الله نحمدنا عن مذهب كذا يعني نعتقل مذهب الحنافية والنامكية الحنابلة وعندنا هذا جائز كيف يعرف صدق وهم الكذب لا بد من مشاورة العلماء وهذا جرجت عليه السنة وأن النجلس القار يحضره الغلماء وبعد أن تدهي القضية يشاغرهم فيما نزل به وهذه هي السنة التي أمر الله عز جل بها النبيه وشاورهم في الأمر فالنشورة كلها خير وإذا عزز عن ذلك يتصل به ويذاكرهم ويناظرهم حتى يجد الحق ويصل إليه الثاني ويشاوره فيما أشكر عليه هذا الأصل ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا ويحرم القضاء وهو غضبان جملة حقالية لأن الغضب يمنع الإنسانا من التأمل والتدبر ولربا من الشدة في طوله وتعامله ولذلك لا بد لا يعجز أن وهو على هذه الاستفاقات نحن بس وصلنا عن ذلك نعم. أو شاكم كذلك نعم. أو في شدة زوع أو عاش لأن الغول حاكم بالغول هي يشوش عليه فكرة أو شدة عطش كذلك يشوش عليه فكرة جاء النصب الغضب وعشق به كل ما في معناه نعم. أو هم أو ملغ أو كتل أو نعاف أو برد مؤلم أو فرم مزعج كل هذه الأمور تؤثر عليه في فكره وتؤثر عليه في تركيه لذلك إذا كان ذيها فإنه لا بد أن يكون على حالة بخلافها تهين وعلى أن يكون أفصل الذهن وأكثر على معرفة الحقنان وإن خالف فأصال الحق عدد وإن خالف فقضى وهو غضبان أو قضى وهو مهموم قضى وهو عطشان أو قضى وهو وجعان الجديد اليوم نفذ قضائه من اصابه حقا لان العله في حكم يدور مع عله وجوده عدم هذا الذي يخشن على فكري في علم النظر لكن ما كانت لم تشوش انه يصح وين بقضائه نعم ويكون مقبول الرشوه كذا هديه ويحرم عليه نقبل الرشوه وفيها اللعنه والعياذ بالله راشي ومغشي وهو القاضي والرائش الذي يمشي بين المال يهب لله لا يجوز لها أن يقبل وهي محرمة عليه وهي السخت الذي خرم الله ورسوله قال تعالى لا تأكل عما لكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الشكان هذا الرشوة في منظر تدلوا بها إلى الشكان ذكر بعض المفسرين أن القاضي إذا قبل الرشوة نزل من المنزل الآلي الثاني إلى الحظير فقال تدلوا كأن ندلوا فينزل إلى, إلى مثل القاعد إلى الحضير بعد أن كان في مقام يشرفه الله عز وجبه ويكرمه ويعزه في أي أبع يهين نصه ويذي الله وتبلو بها إلى وهذه يعني من أسرار اللغة الكميلة ولذلك لا يمكن أن يترجم القرآن إلى أي لغة تستطيع أن تجد فيها هذه النهام الجميلة الجليلة نعم إلا من كان يهاديه قبل ولاية إذا لم تكن له حكومة إلا استرط أن يكون هذا الشخص يهاديه قبل حكومة صديقه أو رفيقه أو ابن عمي القريب وبينهما موده فإذا هداه بعد الولاية كان تحاله قبل الولاية أنه الأصل لأنه ليس فيها مرحباة ولكن إذا كان له عنده قضية ليس جزء له أن يقبل منه وليستحب أن لا يحكم إلا بفضرة الشهود ويستحق له أن لا يحكم في قضية شهدة فيها شهود إلا إذا كانوا حاضرين لأن هذا له فواعد عظيمة منها أنهم لو شهدوا على شخص بضرر وحكم عليه فإنه هذا يردع شهود الزور من شهادتهم ويقع في قلوبهم الهيدة بما أقدموا عليه وكذلك أيضا الشهود يصححون خطأ القاضي وضمى نفس شيء مما ذكروه أو عبارة كلمة من كلامه وربما قضى ببعض الكلام دون البعض فالشاهدون يكون حاضرا يكون هذا موافق لحكم ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن تقبل شراجته له لا ينفذ حكمه لنفسه إنسان لا يقضي النفسه وإنما يختصن إلى أرقاض غيره إذا حصلت تصمه بين القاضي وبين شخص آخر يصعو إلى أرقاض غيره يحكم عليه أو يحكم لخصمه وكذلك بالنسبة لمن هو معه كالشيء الواحد كابن فلا يقضي لابنه ولا لأبيه لا يقضي لابنه وإن نزل ولا لبنته وإن نزلت ولا لأبيه وإن على لأنه كأنه قابل لنفسه قال صلى الله عليه وسلم إنما مني فلا يشهد لهم ولا يقضي لهم لا يشهد قضاء لهم لأنه يقضي لنفسه لا يقضي لكن يقضي عليه فلا يقضي على ابنه إذا كان ألي حق بعيد في حكم ذلك أيضا الاستخوان ما فيه الخيانة والريدة مثل هذا يقضي على شريك الشريكة هو له فيها جزء من سام فيها وله فيها مصلحة وجاء صاحب الشركة أو مدير الشركة وخاصة شخصا عند هذا القول فإذا سيتأثر لأنه سيقضي منسه سيكون له جزءا مصلحة لأن هذه الشركة له فيها سام سواء أن تنحظت من أو كان له فيها شركة ونحن ذلك نعم ومن ادعى على ريدي درزة اللي لم تحضر وأمرت بالتوكيد ومن ادعى على مرأة غير برزة يعني لا تخرج جائنة مرأة متحشمة لأن النساء فيهم الضرزة مثل المرأة اللي عندها ايتام مرأة تخرج وتسعى درسلها وكان النساء تولون البيع بظروف خاصة وهذا النوع من النساء قلهم الضرزة يعني التي تخرج من بروز والخروج لا معرف إنسان مسلمين إلا القرار في بيوتهم قد أعطيها مرأة من مخرج العواتق ودوات الخضور والفير ما أعرفها الخروج إلا للصلاة العيد يعني من دوات الخضور والفير وهذا يا الأصل إن المرأة تأخير لها لا ترجالها ولا يراها ما هذا معدل للبردة وهو الذي يؤثر عن أمر بن خطاب أنه نصف الشفاء في السوق وهذا من جهن الجاهلين أظن هذا يدلع لأن المرأة كرجل هذا خطأ واضح جهل بالحقائق أولا قصة الشرفاء فيها ضعف وتكلم عليها العلماء لكن على فرض ثبوتها ولها أمر السوق سوق النساء وهذا يزيد من الأمر أن النساء لا يلعمه من النساء أنه ولها سوق على رجال يأضى الله ويأضى صالح المؤمنين يمكن هذا إلا الأفعام معكوس المنكوس التي لا تفسنا النظر هذا نبع علي العلماء رحمه الله في البرد تخرج للبيع والشراء مثل كبيرات السن من صائلهم من العضف فنحن هؤلاء النسوة يخرجون فلو ادعى على مثلها تعيث الانجلس القضاء لأنهم اعتاداً الخروج ولكن كانت مختشمة وكانت مرأة غير ضرزة لا يرزنها شبور القضاء ولها أن توكل تبعث لوكيرها وإذا لزمتها اليمين دعتها إليها شخص يسمع منها اليمين نعم ها يمين أثر من يحفيفها وكذا المريض نحن سلم لي باللقاء في الله صلى الله وسلم وبارك عنا مدينه